بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه تستمعون الآن لقراءة مباركة من صلاة تراويح رمضان لسنة 27 للقارئ عبد الجميل غلاب بمسجد الوحدة الخامسه الداوديات مراكش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 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغتوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم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 وترى الناس سكارا وما هم بسكارا ولكن عذاب الله شديد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 مَجِيدٌ كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تَوَلَّهُ فَإِنَّهُ يُضِلُّ وَأَهْدِي إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كنت قُ فِي رَيبِ مِنَ الْبَعسِ فَإِنا خَلَ قَنَابُ مِن تُرَ فَإَِّا خَلَ قَنَكُم مِن تراب ثم مِن نُطَفَةِ سَُّ مِن عَلَقَتٍ سَُّ مِن مُدْر ثَُّ مِم مُقات مُخَلَّقَاتِ وَغَير مُخَلَّقَاتِ لِنُ بَيينَ لَكُ وَنُقُِّ فِي لَحامِ مَا نَشَاءُ إِلَ أَجَلِ مُسََّا ثَُّ نُخْرِجكُم طِفلًا ثَُّ لِتَبَلُغون اشْدَادكُمْ وَمِنْكُمْ مَن يَتَوَسَّاءُ وَمِنْكُمْ مَن يُرَدُّ إِلَى أَهْلِ الْعُمُرِ لِكَيْلا لِكَيْلا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شيئا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 ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ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 غير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خز ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَضَبٍ فَإِنْ صَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ وَإِنْ وإن صابته فتنة الانقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ذلك هو الطلال البعيد يدعو لمن طره أقرب من نفعه لبيس المولى ولبيس إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها لنهار إن الله يفعل ما يريد من كان يظن أن ينصره سُتْ دُنْيَا وَلَا وَلَا خِرَت فَلْيَمْدُد بِسَبَبٍ لِلسَّمَاءِ ثُمَّ الْيُقْطَع ثُمَّ الْيُقْطَع فَلْيَنْظُر هَلْ يُذْهِبَنَّ كيده ما يغير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 إَِّينَ آممَن وََّذينَهَادُ وَ الصَّابينَ وََّ صَار وَالمَجسَ وََّذينَ أَشكُ وََّذينَ أَشْرَكُ إِ اللَّ يَفصِلُ بَيينَم يومَ الْ إن الله على كل شيء شهيد ألم تر أن الله يسجد له في السماوات ومن في الأرض ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن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 يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كل ما أرادوا أن مِنْ منها من غم نعيد فيها وذوقوا عذاب إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها لنهار يحلون فيها من ساور من ذهب ولؤلؤ وَلِبَاسٌ فِيهَا حَدِيدٌ وَهُدُوءٌ إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوءٌ إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءٌ عَلَى الْآكِفِ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُّذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ نليم وإذ بوانا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في بالحدي ياتوك رجالا وعلى كل طامرياتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على سَنَقُومُ مِنْ بَهِيمَتِنَا لَنَا فَكُلُّو مِنها وَأَطْعِمُ الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ثُمَّ لِيَقُضُوا تَفَثُم وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوُفُوا بِالْبَيْتِ وَذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَوْا عِنْدَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْهُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ لَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّرِ َ فَلِلهِ غَي وَمُشكينَ بِه وَمَ يشرك بالِل فَكََّ مَا خَظَّ مَِ السَّمائِ فَتَخََّّفُ ال الطيع أَ تَهُوي بهِر الّحُ فيِي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 وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَن سَكَ لِيَذْكُرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَ مَا رَزَقَهُ مِن بَهِيمَتِهِ لَنَعْبُدَنَّ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ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 فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهُم لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ لِيَنَالَ اللَّهُ لُحُومَهَا وَلَا تَمَسَّكُوا بِمَا كي ينالوا التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين الله, الله أكبر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 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغتوب عليهم ولا الضالين آمين سبح اسم ربك لعل الذي خلق فسواه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 وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى فَذَكِّرِ النَّفَعَةِ الذِّكْرَى سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشَى وَيَتَجَنَّبُهَا لَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى وَدَفلَلحَمَ تَزَتكَ وَذَكَ رصْنَ رَِّي فَصَلَّ بلَللتُ سِرُونَ الحةَُّييا وََل خَِةُ خَي وَأَبَقَا إِن ذَلَ فِي الصُّح فيِيلُول صُحُ فيِي إذَ الرَهِ مَ الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين لا أعبد ما تعبدون وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْدُّ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْدُّ وَلَا ولي دين الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرب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 غير المغتوب عليهم ولا الضالين آمين قل هو الله أحد إلا الصمد لم يلد ولم سو أنا حمد.